بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا فلمان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومسار على نهته ولا بعد فأسأل الله العظيم رب العالمين أن يتقبل منا وأن يكون صالح الأقوال والأعمال وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة لكل خير وبركة وأن يجعلها رزا لدينه ونصرة لأوليائه إنه سنها المجيد كان سبيبنا قبل في النجس الماضي عن جنة من النساء والأحكام المتعلقة بعقد العالية وكنا قد ذكرنا أن هذا العقد يعتبر من أهل العقود التي تعمل بها البلوى لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض بعد الله سبحانه وتعالى فيحتاج المسلمون إلى استعارة شيء من أخيه المسلم وبيلنا مشروعية ذلك وجوابه والأحكام المتعلقة والمسائل المترفدة على هذا العقب ولا يجوز للمستعير أن يعير العارية للغيس هذه المسألة محرعة على الضابط العالية بعض الظلماء يقول العارية العالية إذن بالمثال وبعض الظلماء يقول العالية تتميي كل المثال فمنكم الهداء المذهب يقول كل شيء تعيره من الناس فقد ملكته لمن استعرض وهناك نبعث آخر يقول كل شيء تعيره من الناس فقط أذنت لمن استعار المنزل توضيح ذلك بالمثال لو كان عندك مثلا سيارة وقلت يا محمد أعرضك سيارة هذا اليوم تستفيد منها تركب فيها وتستفيد منها وإذا فار المغرب تربي السيارة إن هذه عارية وأخذ العارية يوما تتحدد في الزمن فلما نظرنا في كلام قلت سيارة اليوما وجدنا العلماء ينقسمون إلى طائفة طائفة تقول محمد ينبك منفعة السيارة وطائفة تقول صاحب السيارة أدن فقط لمحمد أن ينتبه الفرق بين القولين أن الكل الأول يقول محمد ملك المنفعة يكون من حق محمد أن يعطي السيارة لغيره لكي يأخذها لغيره بأن ينتفع مثل ما عدنا لأنه هذه المساعدة فمنحق أن ينتفع هو وأن ينفع غيره وأيضا منحقه أن يؤجر هذه السيارة فيأخذ السيارة منك عارية ويؤجر عن الغير ويضمنها حتى يردها إليك هذا بمثل من الذي يقول إنه مالك ويختار بالقول أنه لا النبي والنالكية والشابعية رحمه الله ويقول إن العارية تنديك للمنتهى وقال طائفة من العلماء العارية إذن بالمنتهى وهذا نوع الذي اختار النبي رحمه الله عليه المدهب أن العارية إذن وسماح بالنظر إذا قلت إذن ننظر في هذا الإذن هل هو مقيد أو مطرق وجدناه مقيدا فأنت قلت يا مسلمة أخذ السيارة إلى المغرب أليس الحق محمد أن يقيم غيره وليس الحق محمد أن يؤجر على غيره فمتى ما أجر على الغير لازمه أن يفعل إجراء إذا ما نفعله وينتقل لكونه المستهيرا إلى كومه ظاننا للعيس العارة وعيضا ظاننا لأجرة في السيارة قيلة هذا اليوم حتى وإذا قال لغيره خذ هذه الدار بدعا من دفكنها فإنه يضمن أجره المستعير الثاني ويكون المستعير الثاني في حكم المستعجز لكن يضمن الأجره المستعير الأول لأنها أعطيه به إذنك ولم تخطر إليه فصار الغيره إذا سكر كأنه انتفع بما لغيه فوجد عليه الضمان من الذي مكنه من ذلك مكنه المستعير الأول فنقول للمستعير الأول اجفع الأجره وعلى هذا فإن الآرية ليست بتمليك للمدى وإنما هي إذن وهذا هو الأشبه والأقوى إن شاء الله. الله الشرع المسلم رحمه الله بهذه الجملة في بيان ما يتعلق بالتصبب العارية فأنت إذا أخذت من أخيك المسلم شيئا على أنه عارية كأن تأخذ دابة أو في زماننا سيارة على أنك تنفع بها مجة معينة فإن الواجب عليك أن تتصرف في هذه العين التي استعرتها على وفتي أن اتفقت مع أخيك المسلم عليه فالأصل أنك أنت الذي تستفيد لا غير ولذلك قال رحمه الله ولا يعيرها لمعنى أنك لو قلت لأخيك أعبني سكنا دارك شهرا قال أعرفك أعبك داري شهرا فإنه لا يجد لك أن تقيمن غير مقامك على أحد قولي العلماء وذكرنا هذا القول ووجهه في أول ديان حقيقتي عندما بنين حقيقة العالية وقلنا إنها إذن بالمناطع وليس كتنبيك للمنفعة فالذي يقول لك أسكن داري أذن لك أن تسكن ولم يأذن لغيرك وأذن لك أن تستعير هذه السكنة ولم يأذن لك أن تتصرف فيها بالتجارة فلا يحل لك بيع هذه المنفعة ستؤذرها على الغير إذا ثبت هذا فييدك يد معذون لها بالتصرف لك لا لغيرك وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لك أن تعير للغير واختارها بعض العلماء من أسحاب المذاهب الأخر وهو قول عند الحنفية والشابعية رحمه الله على الجنة وأن العارية تنلي كل المناسب وبناء على هذا القول الذي اختاره المصنف لا يجز لك شرعا أن تقيم غيرك مقاما فلو أخذت السيارة مثلاً من أخيك على أن تستفيد بها منها ما بين المغرب والعشاء لا يجوز أن تعطيها للآخر ولا يجوز أن تدل منفعة ركوبها للغير هذا من حيث الأصل العام كل ذلك المصنع ولا شك أن المنضغي بالمسلم دائما أن يحفاق في حقوق الناس وأن يتفرق على وفق ما اتفق عليه مع الطرف الثاني دون زيادة ودون خروج عن العقب لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أفوا بالعقود فأنت إذا قلت لأخيك المسلم أعرني قال أعرتك اختصت منتفاع جهد لا بغيره فكما أنك لا تقبل أن يقوم غيره مقامة كذلك لا ينضغي لك تقيم غيرك مقامة وكم من شخص يأذن لإنسان لحقه عليه ولا يأذن بغيره خاصة المنافق التي يكون بدرها على فيه في في صاحبها ومالكها الحقيقي قال رحمه الله ولا يدعوها وهذا يدل على مسألتين سقوط الحق وهي المسألة الأولى وثانيا فصول الإثم لأن إذا قلنا أنه لا ينبق المنسعة فإنه يأثن إذا طرف الجابة لليل ويخرج عن الإثم لتحلل صاحب الجابة إذا مثلا أخذ السيارة وعطاها لشخص آخر يقول له إذا لم يعلم يقول له إني قد أخذت سيارتك على أني راكبها وأعرتها بالغير فتانك يشطط أو جعلني في شيء من حقك ونحقك لا فإن تلفت الثاني اتقرت عليه قيبتها بقي السؤال الفائل التخليص إذا كان ليس من حقك أن تقيمه غيرك مقام فأقلته فأخذ السيارة وتلفت السيارة فهذا فيه تفصيل أولا قد تقيم الغير مقامك عارية هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أن تقيم الغير مقامك إجارة وهناك فرق بين أن تقول للغير خذ هذه السيارة عارية مني فيما بين المغرب والعشاء وبين أن تقول له أجرتك السيارة بمئة فيما بين المغرب والعشاء فيد الاري يد ضمان ويد الاجاره يد امانه كما سال اذا ثبت هذا في الشخص الثاني الذي تقيمه مقامه له صورتان الصوره الاولى ان يعلم لان فلانا هو المالك الحقيقي للسياره لم يؤذن له قد تصرفت بماله بدون حق هذه صورتان فيأخذ منك السيارة على أنك قد أعرت وهو يعلم أن الطرف الأول الذي أعارك أو أن السيارة ليست ملكة لك وأن مالكها لم يأبلك بهذا الفصل الصورة الثانية أن لا يعلم ويكون جاهلا كجارك كجار للإنسان جاء وجد السيارة التي اتعارها جاره وضمها مجالي فقال له أعدني هذه السيارة قد هم بها لقضاء حاجث عن الإخدار قد أخذها فأخذها الجار يظنها ملكا مجالي أو يظن أن مالكها قد أذن لجارها من مهار في الصورة الأولى إذا كان الجار الذي هو عند المشتعير الأول والمشتعير الثاني المشتعير الأول هو الطرف الأول الذي أذن له بأخذ السيارة والانتفاع بها والمشتعير الثاني هو الذي أعطي السيارة سواء كان عالمًا أو غير عالمًا أنه في فصل لهذه فأما بالنسبة للمشتعير الثاني إذا أخذ السيارة وهو يعلم أنه لم يؤلم للمشتعير الأول بالإذن بها وهو يعلم أنها ملك لغيره فإنه ظالم ولذلك يقول العلماء يعتبروا في حكم غاصب هذا عمر مهم جدا لأنه يتفرع عليه لو أنه أخذ السيارة فحصل له حادث أو أن السيارة خلفت بآخة السماوية مثلا بدون تفريق فسواء تجد بتفريق أو بدون تفريق تكون يده يد وناده تقدر عليه قيمتها على مقال المصنف هذه مسألة التضمير وفيها تصفير سنبين لكي تفريق يعني تضع في ركب في الآن تقول المستعير الثاني إذا كان لا يعلم إذا كان يعلم أنه قد تطرف المستعير أولا بدون حق فإنه لا يجد له شرعا أن يأخذ السيارة فيعتبر في حكم غاصب لو أخذه ويرجبه ضمان أجر في السيارة في المدة التي أخذها وضمان مثل السيارة إن كان لها أو مثلي أثلثها أو قيمتها إنهم يؤمنها مثلي فإذا هناك أحكام تترتد على أخذ المشتعير الثاني مع علمه باعتذاء المشتعير الآخر فإن كان يعلم فقل أول شيء أنه آخر وثانيا أن يده يضمان يد المطلقة حتى لو أن السيارة خلفت هكذا بدون تخيط بدون تعدي نقول له يجب عليك أن تضمن السيارة لمن الذي يضمن الثاني لأن الثاني يعلم أن أخذه بالسيارة لا يأذنك له الشرع لذلك يعني في حكم مرصوبة تفرع على ذلك رمانه ليقيمة السيارة إذا لم يكن لها مثلي أو لنفسها إن كان لها مثلي ورمانه لأجرتها فلو أخذها المتعير الأول على أن يشافر بها من مكة إلى النبيل ثم ما أعطاها للمستعير الثاني وقالنا سأأخذ السيارة من محمد على أنني سأسافر بها وأعطيها لك فعلم المستعير الثاني بغش المستعير الأول فأخذها المستعير الثاني وخرج بها من مكة إلى المدينة تتلفت قبل وصوله إلى المدينة نقول أولا يأثن هذه المسؤولية الآخرة من التعاون على بسم الإجمال ثانيا يلزمه ضمان هذه السيارة ان كان لها نفسي ما وجدنا في السوق مثل هذه السيارة نقول كله يضمن قيمتها ويكون ضمان القيمة يوم الثلاث فلو كانت السيارة حينما أخرجها من مكة الأسواق رخيصة وقيمتها خمسة آلاف فلما تنفت بعد أسبوع صارت قيمة عشر الثلاث يضمن يوم الثلاثة بعشر الثلاث استقرت عليه القيمة يوم الثلاث ثالثا نقول له عليك أجرة السيارة في ناظرين مكة إلى المكان الذي تلفت فيه السيارة طيب على هذه الثلاثة أولا يأثم لأن أموال النار لا تستحق إلا بطيبة نشت منهم وترابن لا تأكلوا أموالكم لينكم للباطل إلا أن تكونوا تجارة عن ترابن فالبدل بدلي على الترابن ورضي نالكها أن يبدو لها منفأة للأول دول الثاني فإذا طار الثاني غير معدل لله لحيث الأطل فترطل عليها الإذن ثانيا أنه أعان هذا الظالم على ظنه بأخذه بالسيارة مع علمه بعدم رضا الملك الحقف ثالثا إذا تبث أنه ظالم وأنه لاحق له في الانتفاع بهذه السيارة فنقول أصبحت يده يد اعتداء ويد الاعتداء الضاني وثم بكل حاله على اليد ما أخذت حفا تؤديها في يد مجليد الغاصل وعلى هذا سنقول إذا ترفت السيارة يظهر وهذا وضع ناحب ما لدينا قلوب لأنه لدينا ناحب العالمين وثانيا نقول له عليك أجرة السيارة من نكة إلى المكان الذي ترفشه طيب لو أنه أخذ السيارة وستفر بها إلى النبينا ورجع ولم تكلف السيارة نقول يأسم يا ويذبه دمان خجرة السيارة في مدينة كتاب لأنه يعلم للتداء الثاني ويعلم أن هذه المنفعة وهي رتوب السيارة إلى المجينة غير مقبول منهجها فيذبه دمانا قال رحمه الله هذا في حالة إذا كان يعلم أما إذا كان لا يعلم لو أن شخصا أخذ سيارة من أخيه على أنه يمتشع بها مدة أو مسافة معينة وقال أعطي من سيارتك الليلة فأعطاه إياها على أنه ينتفع بها فذهب وأعطاه إلى شخص آخر ينتفع بها فظن الشخص الثاني أن الذي أعطاه يملك السيارة أو ظن أن المالك الحقيقي قد أدن له بالتصرف فيها وإعارتها للغير فإذا تخفي له الصورة هذه عن الصورة الأولى لأن المستعير الثاني والمستفيد الثاني عنده شبهة ولا يعلم بالاعتداء ولا ظن وجود القدر بالتطبط ففي هذه الحال يضقط الإثم لأنه الاعتداء لا وقبل رضيه لأن الأصل أن الشخص يطلق تبهده الصيارة وأنت ترى الصيارة تحت يدي ونفشي يسميه ظلماء العمل بالظاهر عندنا شيء يسمى الأصل وعندنا شيء يسمى الظاهر فالظاهر ظاهر الحالي فحينما يتيك شخص وصارت سيارة تحت يديه ومشتاحها عنده وقال لك خذ سيارة هذه إلى مثلا النبينا خذها إلى جدة الظاهر من الحال من صورة الحال أنه ما لك في السيارة وهكذا لو رأيته يطودها ويسير بها هذا يسمى العمل بالظاهر والظاهر سبكة ومشيد الأصل يعمل به الظاهر مفتكا إليه فهو إذا جاء إلى رينه وقال لك خذ هذه السيارة هذه الليلة فأخذها الثاني فقد غرر به حيث ظن أنه مالك لها وليس بماله أخذ الثاني السيارة وهو يظن أن الذي أعاره مالك لها فيفقط عنه الإذن للشبهات وفي هذه الحالة يفقط عنه ضمان الأجر يعني مغرر به ويثبت ضمان الأجر عن المستعيل الأول وليس عن المستعيل الثاني طيب ما الدليل على أن المستعير الأول يضمن أجرة السيارة ويوزمه دفع المناقر قيمة المنافئ التي قتلت تلك الليلة نقول لأنك حينما أعطيت سيارتك للمستعير الأول أذنت له ولم تأذن لغيره فإذا جاء يعطيها للغير فالغير لا يملك فلما خرجت إلى يد الاحتجاء بسببه هو فإنه في هذه الحالة تصرف في المناطع لا يملكها لأن المناطع التي يملكها إذا كانت له لنقول له خذ السيارة لا والمنفع له لكن للغير ليست للخلام فتصرف في منفعة الغير وحدثها المدة التي انتفع بها من المشتعير الثاني فيرجمه ضمانها على هذا لو أعطيته السيارة فأعطاها لشخص نذهب بها إلى المدينة لجنته أجرسها من المدينة ولو أعطيته في الله يسكنها شهرا فأسكن الغيرة لجمته أجرتها تلك المدة سواء أسكن الغيرة بأجرة أو أسكنه بدون أجرة هذا من حيث الابتخطاء يرقى الثؤال لو أمن المستعير الثاني أخذ السيارة إلى النبي وهو يظن أن السيارة مثل المستعير الأب وتلفت من الذي لها تقول في هذه الحالة من السيارة المستعير الثاني لأن المستعير الثاني وإن كان معذورا لكنه أخلى بيد العارية لأنه قال له أهل يفعه فإذا ليس عند شيء يسقط الضمان والعارية توجد الضمان بقوله عليه الصلاة والسلام بل عارية في المضمان إذا في الصورة الثانية إذا كان المستعير الثاني يجهد ولا إن عنده تقول يجد عليه الضمان ولا تجد عليه الوجه يجب عليه الضمان ولا علينا يجب عليه يجب عليه الضمان لانه مستعير وظاهر حال المستعير وقد قد لا يوجد ضمان لانه لما قال اعلم معنى انا ضامن لك ان ارد لك الشيء فيضمن للمستعير الاول والمستعير الاول يضمن المستعير للمالك الحقيقي فيطالب المالك الحقيقي انشأ طالب المستعير الثاني وانشأ طالب, طالب المستعير الاول اذا هناك صورة اختصارا الصورة الأولى أن يكون المستعير الثاني عالما بإعتداء المستعير الأول فيلزمه ضمان الأجرة ويلزمه ضمان العين انتلفت تحت يدي يلزمه ضمان الأجرة لأنه قد تصرف في مال الغير بدون إذنه وثانيا غيأ عليه منفعة الملوكة فوجد عليه ضمانها ويلزمه ضمان العين لأنه قد اغتصد تلك العين فأخرجها إلى موضع لم يؤذن له بإخراجه في الذنبه الظلام وعليه الإثم لأنه تطرف في مال أخيه النسل بدين الشر وأما إذا كان لا يعلمه أو ضمى وجود الإذن أو ضمى المستعير الأول مالك الحقيقي لها فوقع في التطرف بشرهة الملكية أو بشرهة الإذن فإنه في هذه الحالة مستعير ويأخذ حكمه مستعير إلا إذا أخذها إجارة لكن لا يعني أخذها إجارة هذه لا حكم ثانا فإن أخذها استعارة من المستعير الأول يكون عليه ضمانها لأن المستعير يضمط ولا أجرت عليه والأجر على المستعير الأول لالتاني وتذمن الأجرة المستعير الأول في هذه الصورة الثانية لأنه غرّر من المستعير في وتثبت فيما بدون بحياندي فضمنا قيمة المنهجة أما لو أن المستعير الأول أجرها للمستعير الثاني فالليه الشخص الثاني فحين إذن الإيجارة لا ضمان فيها إلا إذا بعدها فلو أنه قال له مثلا المارك الحقيقي قال للمستعير الأول كل بيتي هذا وصله شهرا فأخذه المستعير الأول وذهب إلى محمد وقال للمحمد هذا البيت لي وكذب عليه خذوا واسكنوا شهرا لمئة قال قبله فأصلح الشخص الثاني مستأدرا لا مستعيرا فإن كان مستأدرا يعني هذا مغر به إنه مغر مستعيرا أو مغر به مستأدرا إن غر به مستعيرا ظنم لأنه يبه يد رمان وإن غر به مستأدرا ظنما أترته ولا يظلم العين إن تلفت لأن يد الإجارة لا ضمان فيها إلا تتعدي كما تقدم معنا إباد الإجارة نعم وعلى نوعيرها أجرتها وعلى مجينها أجرتها في هذه الحالة التي ذكرنا إذا غرفت بالمستعير الثاني فإنه ينزل ضمان هذا على التفصيل الذي ذكرنا يفتح إذا كان المستعير الأول مغرراً للمستعير الثاني ضمن الاجر وان غرر به فاستاجر منه فلعيب يضمن الكسر ويضمن العين للعاريه ويضمن الاول الـ الـ ولا يضمن الثاني لان ائته هي الامانه طيب ويضمن انهيهما شاء ويضمنه المالك فيه. اي الاثنين شاء انشاء ضمن المستعير الاول وانشاء ضمن الثاني يعني مثلا لو أن محمدا أعطاك فيفر تسكنوه شهر إذا قلنا إن المستعيع الأول قد تصرف بالاعتداء وكذب على المستعير الثاني حينئذ يكون المستعير الثاني رامنا مع الأول لأن العالية الأول مستعير والثاني مستعير لأن الثاني مغرر به لكنه رديد العالية وأنت إذا رضيت في العارية ضمنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل عارية مضمونة فكل شخص يقول أعذني كأنه يقول لك أنا أضمن لك هذا الشيء الذي يتبه هيرونيئا هذا ظاهر الخديث الان على ذلك اخترك الطرصان في, في مسألة العارية إذا كان الثاني مغرراً بها ومعبوراً فنقول للمالك الحقيقي إن شئ تضمن من أول وإن شئ تضمن الثاني فلو أن هذه الجزاء التي هلفت واليد هد عاليا قيمتها مليونة قيمتها تساوي المليون ونقول له في هذه الحالة أنه هلفت من شيء تأخذت المليون من المشبعين الثاني ومن شيء تأخذتها من المشبعين الثاني لأن يد الخرى الضمان ويد الثاني الثاني الضمان وبالنسبة عدم الضمان إذا اكتصر على الأول لا يظن لمن اول دون الثاني كما لو ادرا وكان يظن انه مالك فمن الذي يظن يظن المستهير الاول دون المستفيد لأن المستفيد يده هي اماره وليست يد من وليس قال ربنا الله تعالى وإن اركب من قطعا وان اركب من لم يظن نشاء الله العزيز أن يرحمهم أن يذبعهم عن الإسلام ومسلم كرى الجباعة الحقيقة تنظر الآن مصهلة ولا يعيضها فإن تلفت حكم بالضمان حكم بالعجرة لنفي السؤال يعني أنت حينما تأخذ العارلة فاقم الشيء عارلة من غير وتعطيه للغير حينئذ تنتقل العين من يدك يد الغير ويصبح الضمار فيها على التفسير وجود العذر أدم وجود عقد الإجارة شيء، عقد شيء لكن السؤال لو أركض المنقطع شخص يقرأ مثلنا الفقه يقول ما فيها إلا آراء وأقوال وإذا ديها مركبة تركيبا دقيقا لأن الشخص حينما يؤذل له يعني يؤذل لك أنت أن تركض السيارة معناه أن المنفعة لك أنت لا لغيرك حينما تعطيها للغير عالية وإجارة أخرجتها باليس خرجت إجارة خرج عالية لكن لو ركب معك الغير هناك انتفع بالمنفعة نحظا اللي هو المستعير الثاني هو المستعجر الثاني أخذ المنفعة كلها اصلنا في قطنة لكن لو أن الاثنين اشترعها في المنفعة فهل تنتقل يد الأول وهل تلغى أن لا تلقى اللي يسمونه يد التشريك فالذي ركب وإن أركب منقطعا أهديته جازة وقلته مسافر لها من المدينة إلى مكتة أو من مكتة إلى المدينة فمر في الطريق فرأى منقطعا فأركبه المنقطع من سيف الأصر قد يجب عليك إركابه إذا خش عليه الثلث وخش عليه الثول لأنه ينقاذ النفس المحرم واجب شرعا ولا يجب إذا رأيته في حال الهلكة أن تتركك حتى إن ذعب أهل الظاهرية يقولون من, من رأى مسلم على هلكة وهو قادم أن ينقذه فلن ينقذ فقد قتله قتل عنه وإن كان هذا القول صور صبعا مرجوح هل أنه ليس بقادة لكنه يبوء بإثم عديد كقالوا كأن راه غريقا ويستطيع أن يشتن استذاحة فلا يستح يراه جائعاً ويحمده طعام ولا يعطيه طعام يراه عرشاناً وعنده الماء ولا يعطيه الماء يراه منقطعاً ولا يحمده وهو قادم على حمده في هذه الحالة ذي قال منقطعاً لأن المنقطع يتعين عليه حمده وفي هذه الحالة يكون دقوله عليه دقولاً لازمه وصور بصورة اللجنب فلو رأيت منقطعاً فأركبت أن ننفى عليك اسم لك ونحن قررنا قاعدة أن المستعين من حيث الأصل له ومن يؤذن لليه فهل التشعيك هنا يوجب الضمان أو لا يوجب فبين رحمه الله أنه لا يوجب فقال وإن أركب منقطعا للصواب ركوبا منقطع له الصورة الثانية الصورة الأولى أن تركبه لأجرته والصورة الثانية أن تركبه بدون أجره فإذا ركبه بدون أجره فإحنا إلى الله لكن الركب بأجرة صار بذل الممتعة كلا في مسألة إجارة العين المستعارة توجد الضمان كلا لمنفعتها كلها كذلك إجارة جزتها فإذا عندنا الحال كان يسرى للمنطقة إما أن يركبه لله دون أجرته كما قال للثواب ألم بالتعليق أي من أجل الثوامر بقصد الثواب فتبقى يد المشتعير كما هي وهي يد ضمان ولا ينزمه دفع إدرس الواقل لأنه في هذه الحالة متعين عليه إركابه يتعين عليه أن يركبه لأنه منقطع لكن لو أن هذا الشخص الذي ركب منقطع قال له لا أركبه إلا بمئته فركب معه اصطحت المنفعة من قسمة الى تسليم قسم اخذه هو قسم اجره في هذه الحالة لبما اجرت ما اجره ويكون للمالك الحقيقي ذلك النبلغ او ذلك المال اذا في هذه الحالة وهي حالة ما اذا كان المالك الحقيقي قد اذن له باستعارتها فاركض منقطعا بدون مال وبدون اجره لا أجرف عليه وتبقى يد يد ظمانه هذا لا يضمن فالراكب هذا من يراكب لا يرمان لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يجب إركابه وبطي الأصل أصل بضع حتى المالك الحقيقي لو أنه مر على المنقطع إذا عليه إركابه المالك الحقيقي لو مر على المنقطع هو وجب عليه إركابه لأن مثل ما ذكرنا أنه يجب عليه الإنقاذ آخر لكن لو أسكره وقال له أركبك معي بمئة فركب معه بمئة ضمن أجرتك طيب غيري بالسؤال ما على تضميننا لأجرتك هذه مسألة مثل ما قرر لك أن الأطل في المنفع كلها يوجب الضمان إذا أجرها كذلك لو أجر جدها فأنت لو قلت له خذ هذه الدار واسكنها شهرا عاليا يسمين لك فتكن نصف شهر وأجرها نفس الشهر ووجب عليه الضمان في في نفس الشهر نقول إركاظ الراكض معه تسريك في المنفع فيجد ضمان الجزء الذي أجره بالراكض طيب يضمن بما لا يضمن بأجرة المسألة وفائدة المسألة أنه لو أركض الراكض بمئة رياله وأجرة المسله مئتين وجد عليه ضمان مئة ثانية في هذه الحالة تكون الإجارة أجرة المنفع رحمه الله واذا قال اجرتك قال بل اعرثني او بالعفل عقب العفل قبل قول مدعي اعارك. وبعد مضي مدة قول المالك بعجرة المتر. قال رحمه الله واذا قال اجرتك قال بل اعرثني. اذا قال اجرتك قال بالعفل اولا نفسه في مثل هذه المسألة في تأتي. إن قال أجرتك قال بالأعرق قال أعرق فقال بالأجرتني قال أجرتك قال بالغصبتني أجرتني قال بالغصبتني هذه كلها مسائل اصطلح العلماء على تشمية هذه مسائل الاختلاف ومسائل الاختلاف هي جنة من المسائل التي يختلف فيها العاقدان في كيفية العقد ولا تخطف بذار معينة بل كثمًا أبواب المعاملات أكثرها إلا أن يكون جميع. في كل باب من أبواب المعاملات في لتنين ظلماء مسائل الاختلاف والحقيقة مسائل الاختلاف من شيء الأصل لو تأمن طالب العلم لو وجدها في الحقيقة مسائل, راجع وجدها مسائل راجعة إلى باب القضاء يعني في الأصل راجعة إلى باب القضاء لأن المراد بهذه النساء يعرفت من المدعي ومن المدعى عليه وهذا معنى باب العلماء يقولون فهو مدعي والآخر مدعا عليك وهو مدعا عليه والآخر مدعي هذا كله بمعنى قوله فالقول قوله إذا قالوا القول قوله معنى مدعا عليك هذه النساء كلها راجعة إلى باب الخضر وأما من حيث المنهجية الفقهية فكان الأصل يقتضي ان هذه المسائل تؤخر إلى باب القضاء هذا الأصل لأن مسائل القضاء تختص بباب القضاء ولكن السبب الذي جاء لأهل العلم رحيم الله يخلدون مسائل الاختلاف في كل باب بحسبه لأن هذه المسائل حينما تدرس في كل باب بحسبه تعرف أصول الأقوال الراجعة إلى القضاء وتعرف ذوقنا في بعض الأحيان تكون قاعده القضاء عام لكن في باب الشبهه مختلف وتكون بقى قاعده القضاء عامه ثابته ولكنها في باب عارية مختلف فلما تدرس مثال الاختلاف في كل باب من بحثك يكون لا انضبط واسم لمعرفتي الابواب المختلفه ومعرفه صوره كل باب وتطبيقها حتى في مسائل الاختلاف فكما عرفت العاريه اتفاقا تعرفها اختلافا في اختلت المعيد والمستعيد اختلف الطرحان في اختلفان في نجود عرفة قال ما اعرثت بل اخذتها غصبا قال اعرثني قال بل اجبتك قال اجبتني قال بل اعرثت هل هناك شرط بين ان يقول اجبتك وبين يقول اعرثت وبين أن, ان يقول غصبتني الواقع ناني. في بعض الأحيان حينما تكون السيارة محكم الشخص ويدعي شخص أخذها أنه استعار فيقول المالك بل أجرته تكون من مطلحة المالك أن يقول أجرتك وبعد أحيانا العكس أن يقول له أجرتني قال لا بل أعرتك فإن السيارة إذا تنفذ الأفضل أن يقول أعرتك لأنه تبني لأنه قال أجرتك لا تبنى أما لو أن السيارة موجودة لو كانت السيارة موجودة فإن الأفضل أن يقول أجرتك لأنه يضمن قيمة في المنفعة في التي أخذها ذلك الرجل فإذا قال أجرتك وجد عليه قضاء وحكم القاضي عليه إذا قمنا القول قول حكم عليه بجفى الوجود لكن هذا في حقيقة يحتاج إلى ضرار الحقية صحيحة ومنه نسيجة المصنف رحمه الله ربك في المساعد فابتدأ فقامت إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة إذا وقع الاختلاف بعد العقد مباشرة فمعنا ليس هناك مدة وليس هناك يعني العين موجودة الذي يستياره فالتلف غير موجودة فحين عين ما في الضمان فقط مسألة المنفعة هل تكون بأجره أو بجم أجره إذا من حيث إذا كانت العين قائمة هم وجوه بالضمان على تشميم كونها على تشميم كونها آرين فإذا قال له أجرتك قال بالأعرفين قال أعرفك قال بالأجرت لي والعين ثالثة فإن المالك ببعض الأحيان الأصلح له أن يقول أجرتك وبعض الأحيان يكون أصلح أن يقول أعرفك وتوضيح ذلك لو أن فقلنا قيمتها خمسة آلاف ليلة والعين مضى عليها عند الشخص خمس سنوات فادعى المالك أنه أجره كل سنة أجرتها ألفين فالأفضل أن يقول أجرتك لأنه له عشرة آلاف ليلة ولا يقول أعرفك لأنه إذا قال أعرفك فقطت أجرته وضمان المرفعه ولجب أن يرفع له خمسة آلاف ريال. والأكيد. فقد تكون الأجر عشرة الاف يام وقيمة العين خمسة الاف يار. فتكون الأجر خمسة الاف يام وقيمة العين عشرة الاف يار. فالأفضل أن يقول أعرفك ولا يقول أجبك إذن هناك يعني مسألة بهمنا وهي معرفة من الذي يقبل قوله هل نقبل قول المالك مطلقا أن نقبل قول المالك آخذ سواء ادعى العبارة ادعى العالية مطلقة هذا في خلاحة من العلمان بعض العلماء يقول أنا أصدق المالك كل شيء يقول المالك فأنا أصدق النهر لأن هذا مالك والأصل إذا قال أجرتك يعني أن تكون المنفعة مملوكة ومستحقة وإذا قال أعرتك فالأصل أن عينة تنر فتنر فلا نفور حقوق النهر لأننا إذا أفققنا قوله في حالة ما إذا ابدأ العالية والعين ثالثة فوتنا عليه ومعلمين ومالك وإذا أفققنا قوله قائلاً أجلتك فكفوتنا عليه قيمة المنافع ولا يدود ترسيل حقوق الناس ولذلك تقول أنا مع الملك وفقاً وفي حالة ما إذا أتي بعض الأحيان المالك يكون قول الأضعف ولا يقول بالأطلح تنقذ يا رحالة تنازل عن الأكثر فلو كانت قيمة العين خمسة آلافية وأجرأتها أشرة آلافية وقال أجرتني وقال إنك بلأ عارفك يسلح يا رحالة لا إشكال تنازل عن الخمسة آلاف الزائدة عن الإشراق ما عندنا مشكلة لأن كل مشكلة إذا زاد عن الإشراق وعلى هذا يقول بعض العلماء يصدقوا قول من قال يعني يقول المالك مفقف وبعضهم يقول أقبل الأقل وأعتبر الزائد في عام فإذا قال له أجرتك وللأجرى خمسة آلاف ريال قال هدعى عرسني والعالية ثلاثة آلاف ريال يقول اتفق الطرفان على ضمان ثلاثة آلاف وبقية الألخل هي محل الخلاف فأنا أعطم باليقين هي الثلاثة آلاف وأقول القول قول من قال موافقاً بالثلاثة آلاف فيأثبت طول الأقل لأنه يقيم متفق عليه دون الطاوصين يعني مثلاً إذا قلناه أذكره والإيجارة بعشرة آلاف فيام طالب الأعرق والعريء والعين في مدى خمسة آلاف فيام لا نشك أن المالك تحكم خمسة آلاف فيام ما عندنا شك فيقول أقبل القول أنه يثبت الخمسة آلاف فقط وأعتبر المالك مدعي للجائب لأن القدر متفق عليه من الطرفين يعني كما قال له اختلفا وقال له اختلفت مني ألف ريال قال بل ألفين فإن الكل متفق على أن هناك ألف ريال أنا وقلع. وما في إشكان وهي يقين لكن الشرط في ماذا في الألف جزائر فيقول أطلب اليقين وأطلب الشرط حتى يكون الدليل على إثباته لأن ذنبه الطرف الثالث الزائز وهي الخمسة آلاف ريال مشكوص فيها فأدقى على اليقين وهو الأقل وأوغي الزائز وقصة قول من قال بالزائز حتى يقين من زينة عليه هذا معنى قوله فالقول من قال بالعالية القول قول من قال, قال بالإيجارة كل هذا محل خلافهم أماما منهم من يقول القول قول بالنالك وقلنا علته أنه يرى أن ناوك أنس لا يذهب هدرا وإذا أردت مثلا تختصرها وتقول المالك إما أن يريد ضمان عينه وإما أن يريد ضمان أجرس العين وفي كل هذه الحالة تضمن الأعيال وتضمن الملافق لأن بيوت الناس إذا كلثت مضمونا هذا الأصل ما تتذهب وسكن البيوت والانتفاع بها الأصل أنه مضمونا ولا يذهب فنحن نقبل قول المالك المطلقين كما ذكرنا قوننم ان نقول اخرجا باليقين وازيل الشك وكل القولين يعني له وجوه وله تعليل فالمصنف رحمه الله ركود في في هذه المساله نعم واذا قال اعجبته قال بل احبته أو بالحب اعطي بالعقد قبل القول مد ذي الاهاره قبل قول مد علم اهاره طبعا في هذه الحاله إذا قبلت كل مدعي الإعارة ستسقط الأجرة مثلا أو أن شخصا أخذ سيارة من شهر وبقيت هنده شهرا كاملا قال أجرتن آجرتن قال بل أعطك فحيه إذن قالوا العارية توجب ضمان العين والإجارة توجب ضمانة فآخذ بالضمان الأكمل أكمل وأقول أقضل قول من قال بالعارية لا قول من قال بالإجاء أقضل قول من قال بالعارية ولا أقضل قول من قال بالإجاء وعلى هذا قضل قول من قال بالعارية مالكا إذا كان مالك أو كان المستأجر في كل حالتين ترى يكون المصلحة كما ذكرنا أن يقول أجرتك وترى في كل مصلحة أن يقول أعرفك نعم وبعد مضي مدة قول المالك لأجرة المتل هذا بالشيء نحن ذكرنا أنهم إنه يقولون حينما يكون الاختلاف قبل يعني فوات المدة إذا كان الاختلاف قبل فوات المدة يقول ضمان العين أصلا من الضمان أن ننفع فهو إذا قال أعرفك يقولون طبعا حندنا سورة ثانة السورة الأولى أن يقع الاختلاف بعد العقل مباشرة والسورة الثانية أن يقع الاختلاف بعد المهم المدة تستحق فيها الاجر فقالوا إذا وقع الاختلاف بعد العقل مباشرة فلا ضمانة للمدد إذا قال له أعرتك قال بل أعرتني ما في مدة مضمونة لأنه ما مضاشك فقال لنقبل قول من قال بالعالية لأنه يوجد ضمان الرقبة بخاملها وهذا أحد من ضمان المنفعة التي هي الأقل وحين إذن يقول الأمالك يعني بين عمرين يا يدعي العالية لا يدعي الإجارة إن ادعى العاليتك إذا قال أعرتك فحين إذن لا إذن نقبل قوله وهذا الخيارة وهذا ملكه فحين إذن نقول نقبل قول من قال بالعالية وفقطت إحقاقه للأجر لكن لو قال أجرتك وقال الذي أخذت أعرثني فسيتضرر المالك من ذهك عدم وجود الأجرة يعني ستؤخذ عليه منفعة الدار بدون وجود فلماذا قبلنا قول من قال بالعالم في هذه الحالة قالوا لأنه قال إذا قال إذا قال, إذا قال له أعرثك طبعا نفعلهم مثلث النجوم عدم النجوم فلما لا يرى رجم العالم ويقول إذا قال الأقضى قول ما وفي هذه الحالة يكون المالك له خيار الإصطاق لأنه ليست بلا أذن ما على المسلمين من سبيل يقول أهل قصة الآقلية سيرجع مباشرة ويمكن يشتغل وعلى هذا فحق المالك مضمون ولا يطوط على الحق وعلى قول بلدوم العالية قالوا ضماناً أين أصدر من ضمان المنفعة وعلى هذا يكون الإصطاق للجد بفواتها وبنمامها أتم من إخطاق المنفعة والعجرة قال رحمه الله وإن قال أعرتني أو قال أجرتني قال بل غصبتني أو قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيلة ثالثة أو اختلف في ردل فقول يالك هل مسألة كان من يقبل قوله ومسألة الرد ردت ما ردت أثاني مسألة يعني فيها اختلاف بين المتعابقين وتحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله فيه إلى بينا المسائل المتقدمة اليوم عندنا ثلاث سلمات آدرتني أعرتني بل غصبتني بالنسبة للشخص الذي عنده الشيء المهار والنظر مثلا لذلك لخيارة أو دار لو أن شخصا ينلك دارا ثم هذه الدار كان هناك شخص يسكنها لمدة سنتين تلحت هذه الدار فادعى الساكن للدار أنه كان مستأذرا أو كان مستعيرا ودعى مالك الدار أنه كان غاصبا منفر بين هذه المسائلة قال آجرتني أو قال أعرتني قال بلغت أبطني الإدارة والإعارة من السافن في الدار والغط من المالك إذا ادعى سافن الدار أنه استعجب هذا له شكم وإذا ادعى أنه استعار له شكم وإذا ادعى عليه المالك أنه غاطب هذا له شكم ثالث إذا قال آجرتني فمعنى ذلك أننا سنطالبه بضمان أجرة الدار سنتين ولا نطالبه بضمان قيمة الدار أن هذه الدار التي تلفت قيمتها صربنا مئة ألف وأجرة كل سنة عشرة آلاف فإذا قال آجرتني فإنه يقر بأن عليه بأن عليه ألف ريال لكن لا يطالب بضمان الزاب مئة ألف فهو يبدع الأقل حتى يخرج من ضمان الأكثر والسبب في هذا أنه إذا قال آجرتني فإن المستعجر لا يغرم عين المؤذرة إلا إذا سرق أو سعدى كما تقدمنا عنه فهو يقول آجرتني معنه سيغرم الأجراء لكنه سيثمن من ضمان الدار أو يقول أعرثني إذا قال أعرثني يخرج من الأجرة ويلزمه ضمان الدار ففي بعض الأحيان تكون الأجرة أغلى من قيمة الدار كما لو سكن هذه الدار فرضنا عشر سنوات وقل سنة بعشرة آلاف ريال وقيمة الدار خمسون ريال فهو إذا قال آجرثني سيدفع مئة ألف وإذا قال أعرثني سيدها خلصين عزيزة فالأفضل أن يقول أعرثني فإذا العلماء رحمه الله ماذا ذكر قال أعرثني بل أعرثني قال ضلغ الصبت هذا كله من ذهة الشقوق المترصبة على العين الثالثة الضمان بالكترة والضمان للعين الثالثة المستحق على من ثلثة الدارة الحيارية يضمن يضمن الدار إذا كان مستعيرا لأن المستعير لا يدفع الأجرة ولكن يلزمه ضمان العلم بقوله عليه الصلاة والسلام لعارية المضمونة فإذا قال المالك بل غصبتني فإنه يستحق الأمر له يستحق أجرة الدار لأن المقصوب تضمن مناقبه ويتحق أيضا قيمة الدار لأن المقصوب مضمون العين وبناء على ذلك يضمن المنافع ويضمن قيمة الدار التي تلفت فإذا قال غصبت لي وكله حقا حقا أجره وحق قيمة الدار التي تلفت فإذا اختلف الإثنان قال الذي في الدار آجرتني قال بل غصبتني هل نقول نصدق المالك أو نصدق الذي في الدار هذه المسألة طبعا هي التي يعبر عن العلماء القول قول المالك هذه راجعة إلى مسألة قضائية وسبقة تنبيه عليها وهي من المدعي ومن المدعي عليه فأنت إذا نظرت إلى المالك بالدار أن الأقل أنه ملك, ملك هذه الدار وأن داره, داره تضمن علم الدار وتضمن منافعها لأن أموال الناس مسترمة شرعة ولا تخرج عن أيديه إلا بضمان نقول شئنا إذن القول قول المالك حتى يقيم الشخص الذي يدعى الإجارة ويدعى العاليه حتى يقيم الدليل على أنه مستعير أو مستعجر هذا ما أنا في القول قول المالك يعني أن القاضي يقبل قول المالك أنه ولا ولكن يحيث المالك اليمين على أنه بالله على أنه غصبت منه هذه الدارة لأنها قد غصبها المدة التي يطالب بأجرتها وبناء على ذلك يكون المالك مدعا عليه ويكون المستعجر أو مدعي الإجارة مدعي لطالب بالغينا القول قول المالك في كل السورة أيضا يعني نبدأ الذي يشدار الإجارة أو الدع العائلة قالوا لأن في الدار شيئان في الدار الشيئان الشيء الأول ذات الدار التي بهدمت والشيء الثاني لمسعت سكل الدار عشر سنوات لماذا قلنا لما قالوا لأن الأصل ذو اليقين أن الإنسان لا يعطي شيء إلا بقينه وبمقابل هذا إذا في فضمن الله الأجرة وثانيا أن الأصل في أمراه المال أن ما تذهب هدرا ما دام أن الدار فقطت وجه تحت يد فلان فالأطر أنه ضامن حتى يثبت أن يده يد أمانة لا ضمانة لها إذا تركبوا الأمرين ضماناً أجرة لأن المنافع مستحقة ولا تذهب هدراً إلا بذليل ولذلك لو اختلف اثنان أحدهم من فاكم في الدار فقال أجرتني قال أجرتك قال بالوهبتني فإن الذي يدعي يذلك يدعي خلاف الظاهر لأن الأصل في الإنساناً يؤثر والأصل في الإنساناً أن لا يغضر الشيء إلا بمقابل فهم يقولون نضمّمه الدار لأن الأموال محترمة ومدى ما تقطت تحت يديه الأصل أنه ضامن لها وقد قال عليه على اليد ما أخذ الحفاث أبيا وليس عندنا ذليل يثفف هذا الأصل ونضمّمه الأجرة لأن هذه المدة عشر سنوات لا تذهب هدرا حتى يقوم الدليل على أنه قد تضرع به المالك الحقيقي وليس عندنا ذليل هذا الانتهت من, من يقول القول قبل المالك نقض يقول لا فالقول قول الذي يدعي الإجارة لأن الذي يدعي إجارة في الأصل يعني في هذه الصورة يكون مدعا عليه لأنه هو يقول أنه أخذ العلم وأخذها في المقابل فجرى هذا الأصل أنه يستأجل كون يضمن يضمن الدار أو يكون غافداً أو نحمده قيمة الدار بناءً على الأصل هذا خلاف الظهر لأن الأصل براعة ذنة الأصل براعة الذنة حتى يدل الدنيا على شغلها وكل من قال قولاً خلاف الأصل فهو مدعيم والمدعي من قوله مجرد لمصلنا الغرفين بفتق المشهدون فيقول الأصل أن هذا الشخص الذي في الدار دليل وما دلع من قال مستأجر فنحن نحن نحن نعوه أن الإنسان يأخذ الدار مستأجراً لمناطعها فإذا تلفت نقول ثلاثها حق على مالكها حتى يثبت أن هذا الشخص التحمل ضمانها بالإعارة أو تحمل ضمانها بالغاية ثم قال أيضا الغصب خلاف الظاهر عن أصل المسلم ما يقفل لأن هذه تهلق ونحن نتهم أنه غصب وبناء على ذلك نقول لابد أن يقوم الدليل على أنه قد غصب لأن الغصب يترتب عليه آثار من الإذن المستعزير وهذا القول الثاني أيضا من القوة في المكان وعلى هذا ترددت أطوال العلماء بين الجانئين يقول أنه نصدق الذي في الدار لأنه مدعا عليه فيما زاد ونقال بالمالك لإقامة دليل على أنه غصب وأخذت المدار وأن هذا هو الذي غصب ومن يقول نصدق الذي في الدار نصدق المالك لأن أموال الناس ومنافع أعيانهم مثل الأصل وظمانها كلا القولين له وجوه وله تعليم وإن كان كما ذكرنا القول الثاني في مسألة الغص يبعث لأنه تترتب عليه ما ذكرناه من المؤاخذة إذ لا يقف الأمر على ظمان الأعيان والمنافع بل يتعد ذلك إلى اتهان والأصل براءة المتهم المتهم حتى تثبت إدامة أو, أو اختلف في رجل فقوموا بمالك أو اختلف في رجل الآن هذه المسألة غير المسألة الأولى والعلماء رحمه الله لما ذكروا مسائل العواري نده على قضية الرز وعدم الرز إذا قال فلان أخذ مني سيارة عالية ولم يردها فقال الذي أخذ ذر رزقها. هل نصدق الذي أخذ السيارة أو نصدق المالك؟ إن صدقنا الذي أخذ السيارة فحينئذ نطالب المالك لإقامة دليل على أن هناك من يرد السيارة وإن صدقنا المالك وقلنا إن فلم تردها طالبنا الذي أخذ السيارة بالدينة والشدود على أنه قد رد السيارة نتالي إذا قال له ردتها قال لم تردها سأل القاضي الذي أخذ السيارة متى ردتها قال ردتها ليلة الجمعة قال المالك ما ردها ليلة الجمعة ولم يردان السيارة إلى آمن فأكد فشهد الشاهدان أن فلانا الذي هو المالك كان يقود سيارته صباح الجمعة إذن هذه بينة تدل على كذبه وأنه كيما قد ردت إليه السيارة لأنه دعا أدنى الرد وقد كدت قد ردها لكن إذا ما في بيننا هل مصدق الذي غرّدت أم مصدق الذي نفى الرد عندنا مفجد للرد وعندنا ناتي في الواقع هذه المسألة ترجع إلى نفس المسألة السابقة كيف نميز بين المدعي والمدعي عليه فبهذا ذلك ما يقول إذا أخذت خيارة وبدع أنه ردها ودعى صاحب السيارة أنه لم يردها فعندنا شيء اسمه يقين وعندنا شيء اسمه الشك واليقين لا يزال بالشك هو يعترف أنه أخذ السيارة وكلا الطرقين مقر بأن هناك أخذ بالسيارة فإذا نقول ما دمت أنك تقر أنك خذ سيارة فلال أثبت لنا يقينا أو ما هو في حكم يقين وهو غالب الظلم بالبينة على أنك قد ردت لأنك أنت مقرد أنك أخذت ومقرد أن ذنبتك قد شغلت بهذه الخيار مثل لو أن شخصا ادعى على شخص أنه أخذ منه ألف ريال فقال الشخص نعم أخذت منه ألف ريال ولكنني رددتها نقول عليك دينة في دينة أنك رددت لأنك اعترفت أن ذنبتك قد شغلت بالألف ريال حتى تفدد أنك قد رددتها إذن في هذه الحالة إذا قال أعرفك قال نعم أعرثني ولكن رددت الشيارة فيني أعرثني ذا رددت لكني رددتها نقول ما دينك قد أقررت عنك قد أخذ فإن يدك تكون مشؤولة بهذا الأخذ ومحكوم عليك أنك أخذ حتى يكبث عنك قد رددت الذي اعترفت بأخذ هذا هو من قال من العلماء إنه يصدق المالك وهذا هو الصور الصحيح أنه إذا أخذ واعترف وقال نعم أخذت السيارة عالية ولكني رددتها نقول أقم الضينة على أنك ردد وبعض العلماء يقولون صدقوا لأن الذي يكون ردد مسبت ولن يكون لن ترد نافي مقدم عن النافي ولكن القول قول المالك فما ذكر المصمت وهذا هو الصحيح والخلاح هنا ضعيف فإن قول من قابل يصدق الذي قال قول ضعيف خاصة وأن أصول القضاء تقوي لأن القول قول المالك لأن الزنة قددت شغلها بالآخر فلا بد من إثبات الزنين على ضرائتها بغض ثابت من الله قبيل الشيخ مجزاة من خير الجزاء قبيلة الشيخ المستائل ما الفرق بين تنبيك المنافع في الإجارة وحقية التفرق فيها وتنبيك المنافع في العالية وعدم تحقية التصغف فيها نحن نحن كل الأرض من تنصدق وتعدى شامكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن الله أما بعد فإن الإجارة إذا استأدر المستأدر من دارا سنة بخمسة آلاف فمعنى أنك لا تنبك شكنا هذه الدار ثمثاً ثامث فنازلت عنها لقاء خمسة ريال ينبك بها المشتأجر هذه المنفعة ملكاً ثامث من حقه من, من أنت فيه هو ومن حق أن يكون غيره مقاماً ملكاً منفعة وأنت ربيت لهذه الملكية وربيت بالمعاوضة عليها والله أمرك بالوفاء وإتمام العقل على مصفقتنا عائل أمنات العائلية فالآرية ليس هناك عوض في الإجارة في عوض وجب على الخمسة آلاف وقاء السكنة سنة وأما في العرية فلم يشعل فشيح وصارت على محل الإحسام وعلى محل التكرم والتفضل وحينئذ تضعف يد الآخر في العارية أكثر منها في الإجارة لأن الإجارة قد عاومت وعطاك قيمة الشيء وأما في العارية فلم في مقابل العارية شيء وعلى هذا ما يبتحق في العارية إذا, إذا وحدت له وأعطيه إلا في حدود الهبة والعطية فتقيدت في العارية وأطلقت في الإجارة واستحق في الإجارة ولم يستحق في العارية فالفضل بالنها موابع ولذلك يكون المستأدر مالك بالمنافع في الإجارة غير مالك بالمنافع في العارية على القول لأنها اذن بالمنافع وليست في تمنيع خلاف من الجمهور والله تعالى اساله ما قضت الشريعه ان استأجر سيارة بها عيوب وتلف في يدي من جراء العيوب والاحطام التي بها سابقا فهل يضمن المستأجر حسب الله لا يضمن في هذه الحالة يجب فيكم تصرفا او لم تكرر يعني اذا اخذ يعني تضمن ثلاث الخيارة وتضمنها معينة ولا تضمنها كاملة مثال لو أخذت الخيارة وهي في آخر رمق منها تسير ساعة وتقل ساعة في هذه الحالة الشرع يقول لك أي شيء تبسعينه فإن يدك يد رمق فأنت الذي أدخذت على نسك الغرض معنى ذلك إذا كانت السيارة بآخرة رمقها فأنت ضامن ومسحة فكانت تقول أنا أتحمل مسؤولية رجلها فإذا لم تردها فيجب فيجب الضامنة تضمنها بحالتها وجد مثلها ستفير ساعة وتقل ساعتين حين عين تضمنها مثلك وإن كان لا مثل لها في مثل مثلا قلت مثلها ثلاثة أرى فنقول عليك ضمانه هذه السيارة بالترخ وما من خيارة بالتلف يعني بالعيوب الموجودة فيها ولا ترمنها كاملة وعلى هذا نقول يد في يد آآ ضمان حتى يفصل للكون يكون اختلح بتفليق او بدون تفليق بسبب الموجود او غير موجود كل ذلك يتحمل في قال يا رسول الله قال يا محمد أرصلا يا محمد قال بالعارية المضمونة فهذا نصدل على ان الاواري وأن من أخذ العارية فقد تحمل المسيح وهذا الحقيقة ختمة من الشريعة الشخص أعطرت العارية وأعطرت تكرم وتفضل بالمنافعها فجعل الشرق مكافأة له على هذه المنافع نوع من العدل الشريعة قائمة على العدل أن تضمن ضد هذا هو ثامل ثامل على السفر التي أخذتها بالتمام والكمال والله تعالى عنه أسلافهم الله فضيلة الشيء لو أن شخصاً استعار سيارة في صفر واحتاج أثناء الطريق إلى شخصاً آخر يقود السيارة فهذا لتحرض أسابقه الله ما في حرض إلا الضمان سواء في هذا أبداً تضمن يد السيد ضمان فلأن هذا الشخص الثاني تصرى صديقه تثالف الشخص الثاني لو أقبت له عند عند الضرورة وعند الحاجة يسقط عن ثلاثة فلا يسقط ما يفتق الضمان إذا أعطيت الغير يقود بك فإن الذي نلك السيارة أدنك أن تقودها ولم يعدن للغير أن يقودها وإذن تقش حتى يعني فيتراج في إليك نشك ما دمه قد أدن لك أنت أن تقود فإنه يأذن لغيرك في قيادك شريئة كامة كاملة تضمن حقوق النافع أتم الوزن قد ترضى لمحمد يسوق ولا ترضى لغيره لو جئت تقول في هذا الشيء النسير الذي لا خطر فيه أن يسوق قد تأتي في شيء الأعظم خطورا وشيء أكثر ما السبب ولذلك أبداً في هذا الأصل الشرعي لا يقوم غيرك مقامك لأن الشريعة قالت أذن لك ولم يأذن بغيرك فتبقى أموالاً ما في سنة وتبقى أموالاً ما في ولا يمكن لمغير أن نقوم مقامك إلا إذا أذن المالك الحقيقي في إقامته مقامك الله تعالى أتابق الله فضيلا للشيخ هل هو الأشعر الأجمع بين طواصل وصاوتي وطواصل وزاء في الوقت طواصل وزاء بنية واحدة أتابق الله بالنسبة للمسألة الأولى يستثنى منها الاشتراف كأن تقول له فإن تعب يقود عني ابني او يقود في الشم إذا احتجت لغيري أن يشوق هذا ابن أيضا يدخل في هذه المسألة الابن المعروف مثل ما يقع بين الأصدقاء والأحدة تألم أن أخار تطيب نفسه أن تطيب غير مقامة في حالة الحاجة وذكروا لذلك حبيث أبي طلحة رضي الله عنه وارضاء من النبي صلى الله عليه وسلم فيما سمعت في النبي فخرج الناس سمعوا جلبتا فخرج الناس فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من أروع الأمثلة على شجاعته بأجوة أمه صلى الله عليه وسلم اسمه في قلبه وجنامه أنه لما صارت الصيحة والفجأة كان أول من خرض عليه الصلاة كان لا يدالب الموت ولا يدالب شيء روال الله صلى الله عليه وسلم كمال إيماني وكمال عجولة عليه الصلاة والكلم فكان أسمي الناس ويقوموا في إيمانا وتوكلية على ربك فخرصه كأول من خرض ووجدوه على خرف أبي طلحة وأخذ خرف أبي طلحة من دول إبن أبي طلحة طبعا لم هناك فيها أوجد منها قال جميع الناس النبي وأولى بالمؤمنين للمفسهم فقالوا إذا كان أولى به من أنفسه من باب أولى لكن في تقريبا هذا الحديث في الآن ثلاثين مسأة فقط في الفرص فرص أبي طحر منها لهذه من المسألة من هذه المسائل أنه يجوز أن تأخذ مال الغيب إذا علمت ربعه إنه رشد فرص أبي طحر وهو يعلم أن أباطر يحد ذلك ويرضى بذلك فأنت إذا أخذت الشيء عالي وأنت تعلم أن صاحبه لو وقف واطلع على الشيء الذي فعلته من حالة الضرورة أجل لك قال في هذه الحالة يصقف عنك الإذن لأن... لأنك تعلم من عادته وطبيعته لأنه يأذن لك بهذه وهكذا مثلا لو وجدت حذاء الله وأنت مستاذي لأخذه فأخذتها لو وجدت دابته وأنت مستاذي لأخذتها فإن هذا معروف بين الإخوة. بين في من الإخوة وبين الأبتقاء والأحبة قالوا من التقييم الغير مقاما فقود به من حالة الحاجة أو تعرفه عليما رحيما إذا حكيت لهم هذا الضغط أن هم واحد وقلت هذا لا بأس أبيه يعني لا يسمى عليه لكن لا يسمى الشيء عن يد الآرية المجبى للذنان أما المثل في الثاني ورجى طواقم وزاع وطواقم الإصابة أولا على المسلم أن يلتزم بسنة المليه الله عليه وسلم فالخير كل خير في اتباع هديه وفير على نفسه صرات الله وسلم عليه المسلم فيما يعلم أن هديه عليه الصرات والسلام في يوم النحط أنه ندل وقاف طوافل إفارة ثم رجع وقاف بنينا ورم الجماعة ثم رجع وقاف طوافل وجاء يسأل ما فأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبق هذا يتبق ولا يستعقيا ولذلك حينما يقول هذا واجب وهذا رقم والواجب إن بل استخدقته. يقول بعض العلماء إن الفقه قد يكون وبالا على صاحبه قد يركون وبالا مثلا تجد من يتعلم الضوء يقول له هذه السنة، هذه السنة، هذه السنة، هذه السنة، هذه السنة, السنة, السنة, السنة لكن العالم يعلم أن أنها السنة يقتتل عليها حتى يحصلها فانظر كيف هذا جاهل يجوز بالدرجات الأنى وهذا آل يفعل الله خير فلوارش لا ينبغي الإنسان أن يفرق السنة هذا هو رسول الله التطلق أمامه أنه نزل في يوم النحر وطاف قرار الإخار لماذا تفرق هذه السنة؟ من الذي أقدم الإنسان من آلات فيه مترات أشعة أكبر من كل يفد الأمير تحمل المشاق يأتي للشيطان يحول دونه هو دون الخير يمنعه في الخطوات بها الدرجات الثلاث والخير الحفيف ويصد بها الرحنة كما الله يشرفه بالطوافذ ذوكي فممكن أن هذا الخير كله وهو يتقاع السلسل أجنع بين طوافذي هذا والودي لأن الفقار يكونوا ينذر في الأطراف الشكل أخير ماذا يحمل هذا الخير؟ نعم إن وجد غضر في المرأة الحائث تخير في العيد ويأتي يوم النحا وهي حائث ناطق فتعا تنبذك تطوى طواقه الإضافة ثم تبقى يوم أكثر الشيقة الأول والثانية والثانية ثم تطبع فتريبا تطوى طواقه الإضافة وسيد أن تطبع نقول طوفي طواقه الإضافة هو يكون لك عن طواقه الإضافة مردليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعلوا آخر عهدكم في طواقه هذه إذا قاف القوافل إثامة ونوى التحت بالقوافل الوجهاء لأنه واجب لا يتحقق إلا بالمية فإنه في هذه الحلقة تحقق مقصود الشر لجعل آخر العجيز البيت قوافل لكن القادر والمسطقية وطالق العلم والعالم الذي يعلم هدير صلى الله عليه وسلم وسلته ويقصر في ذلك هذا أمر لا شك أنه شرمان من الخير وفواطن الخير على الأرض. وهو من تخبير الشيطان من الإنسان فإنبغي من المسلم أن يكون ذلك الرجل يحرص المسلم وتحرص المسلمة على أن تنزل يوم العيد وتقوف طواف النحر فطواف الإفاغة يوم النحر لأن في ذلك الخير الكثير قال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون جعل الله أحب الأشياء إليك وأعظمها عنده ظلفة وقربة منه سبحانه وهي الهداد جعلها مطلوبة باستباع هدي عليه الصلاة والسلام. فأعظم من كفاه ايده من كيف السبيل فقال سبحانه وتعالى واتبعوا لعلكم تفلحون فنتبع سنه هي الاسلام والسلام ونطوف الطواف اقامه يوم من احد ونطوف طواف وداع الى حجنا خرجنا رجعنا نعده اخر الاحد فان وجد العذر فانه لا باس حينئذ إذ واما اذا لم يوجد العذر وفعل انسان ذلك متقصدا متعمدا فإنه قد فاتر الحيث وليس هناك ظليل على الإذان بشيء بالوعب تعالى فضيلة الشيخ يقول الزاهل رجل أصيب بالإغماء في اليوم الثاني عشر أشوال يغني سنة الأبو سابق ونفض بسم الله الصلاة والسلام على أخيه خلق الله وعلى آله واصلحته ومنعله ما بعد فإن الحجة تامة فذلك بعد ركوع أرشانه على صفة المعتبرة وفي هذه الحالة إذا أفاق فإنه ورمي ما لننصدم إفاقته إلى ثلاثوات الرؤم ونذهب طائفة من الغلماء أن الإغماء موجبا لسقوط التكلف وبناء على ذلك يسقط عنه التكليف الاغماء على هذا القول من العلماء من فرق بين المجامع القليل وابغاء الكثير فيقول من كان في حدود السانه في الايام يكون فيه حط مكلف و لذلك قال من عن مرض مناسب قضاء الصلوات فيما اغنى عليه ثلاث أيام من اشد من ناحيه الفقه الاسلوبيه ان المغما عليه اشد من المجنون ينهى بالنائم لذلك من يقول هو مكلف شد هو بالنائم ومن يقول انه غير مكلف شده المجنون وهذا أصح لأن النائم إذا ايقظه الإنسان مستيقظ وهو عليه لو ايقظه لا يستيقظ ولذلك هو أقوى من حيث الأصل على أنه أقوى من حيث الأصل شبهاً للمجنون فيثبت تكليفه بالله تعالى صلى الله عليه وسلم صديقة الحيث يقول يوم الثروية ثم يتحلل ويهد في الحج قبل ضدر يوم التروية فهل هذا يعتبر متمتعا أسابقكم؟ نعم يعتبر متمتعا من جاء بالعمرة قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها سواء وقع ذلك على الوجه الذي يدرك به السنة من يوم التروية أو كان ذلك على وجه تسوط به السنة كأن يأتي متأخرا فما دام أن عمرته قد وقعت قبل الوقوف بعرفة وتحلل منها ثم بعد ذلك أحرم منسك الحج فإنه متمثع وجها واحدا عند العلماء والله تعالى أعلم أشاد الله وقيلة بالشيء هل يؤثر الفصل بين الطواب والسلس سواء كان هذا الفاصل قليلا أو كثيرا أشاد الله السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الرطل بينهما ويكون الفاصل بالمأسور ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام الصراحة وشربه من صلاةه إلى ركعتين الطواف وشربه لماء زنزم وتقليله من حجر ثم مضيه إلى السعي هذا هو هذه عليه الصلاة والسلام وخفظ العلماء من فاصل الاسيط كأن يستريح قليلاً يكون انتبار السن أو تكون معه ورفقه يخشى عليهم الزياع فينتظر اجتناعا أو نحو ذلك منه وخفيد المسيط فهذا لا يؤثر عندما يشترق النوالات بين السعي والطواف أما لو كان فاصل بأجهدين أو كان فاصل مؤثرًا متفاحشًا فأن يذهب إلى استراحته يطوف ويصلي الحفيفة ويذهب إلى استراحة وينام ثم يرفع ويسعى هذا فاصل مؤثر يفوت به شرط النوالات إلى منقالب اتداره أثابتنا الله فضيلة الشيخ هل يشترق في من وكل بغني عن العاجز أو المريض أن يكون مؤديا للحزي في نفس العام أم لي من وكل من لم يحج في هذه السنة ويرمي وكان قد حج البريض أسابق منه لا يزوء السوكيل إلا عند وجود العذر فمن كان معذورا فأن يكون مريضا أو به ضعف شديد أو الآجد لا يستطيع في المشلول فهؤلاء المعذرون هم الذين يرخص لهم في التوكيد فإن كان العذر موجودا صح التوكيد وإن كان العذر غير منجود فإنه لا يسح التوكيد ولا يسيء ظنه فإن الشخص الذي يذهب يرني يبعد نفسه إذا علم أن الشخص الذي وكله غير معذور كالذين يتلاعظون بالحذف فينزلون في يوم العيد ويوكلون أشخاص بالرمي عنهم فهؤلاء رموا أو لم يرموا فالرمي وجود وعدموا على حجهم سواء يعني مثل هذا غير معدود لأن مثل هذا غير معدود فيشترق وجود العذر فإذا وجد العذر صح التوكيد وإذا لم يجد العذر لن يصح التوكيد المثالة الثانية إذا وكل ينبغي أن يكون الوكيل قد حج في نفس الآم لأن الرمي عذادة لا تصحك إلا من الحاجة ولا تبزئهم غير الحال تعبد الله بها من كان في النسق ولم يتعبد بها من لا يكون في النسق فيجب أن يكون الوكيل قد حجد ذلك العام الشخص الذي يوكله لا بد أن يكون محينا يعني قد حجد ذلك العام ولا يكون من الحلال. من الحلال من هو من من يحج فلا يجب توكيل غير الحال الشرط الثالث أن يبدأ الوكيل بنفسه فيضمن جمرات ثامنة ثم يردع ويرمي عن من وكله. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرنا فالرمي نسك تاني يبرئ ذنته منه كان ثم يبرئ ذنت من وكله فلو أنه رمى عن من وكله أولا ثم رمى عن نفسه ذا ينزل وهل ينقلب رمي من وكله عن نفسه أو يلدمهم إعادة وجهان للعلماء من أهل العلم من قال من قلب عن نفسه ثم يرمي عن منوكله وحينئذ يعيد مرة واحدة على هذا القرد لأن الرمي الأول انقلب له فإن الرمي الثاني نواه عن نفسه فلا ينقلب للغير فيعيد مرة واحدة وهناك من آل من قال يجب عليها ان يعيد الاثنين